قال الحمد لله الذي أكمل لدينا أهتم علينا نعمته وعرضي لنا الإسلام لينا وأمرنا أن نستهديه صراطا مستقيم صراطا لدينا أنعم عليهم وغير الموجود عليهم اليهود ولا الظالمين المصاري أحسن هذا الاستعمال في هذه القضية العظيمة الأهمية ذلك أن نعم دين الإسلام أعظم نعمة أن أمام الله بها علينا هو الصراط المستقيم دين الإسلام هو الصراط المستقيم وهو مقتضم لمخالفة صراط الذين غضب الله عليه الذين علموا الحق ولم يعملوا به وعلى رأسهم اليهود والذين لم يعلموا الحق فضلوا عنه على رأسهم النصار الله عليه الصلاة والسلام اليهود وغضوب عليهم والنصابات